خطب اظل والام نقاسيها في س ا ح ة الشام والفجار تدميها و د و ل ة الكفر والطغيان فيه بدن و أ م ة الحق تشكو من م آ س ي ه ا و د و ل ة الكفر والطغيان فيه بدا وامه الحق تشكو من م آ س ي ه ا كم ظالم خائن بالخبث شردها وفي ظلام الهوى تاهت مراسيها وكم ف ي شردها وفي ظلام الهوى تهت ظلام مرسيها وفي شريد يقض الهم مضجعه من الفواجع قاصيها آه وكم شريد يقض الهم مضجعه من الفواجع قاصيها ودانيها من الفواجع يمضي بنا العمر في هم وفي كماد و أ ر ق ت ن ا صروف لست أ ح ص ي ه ا يمضي بنا العمر في هم وفي كمد وارقتنا صروف لست ُ ح ص ي ه ا في عالم ح ي ل ة المحتال يتقنها أ م ا ا ل ح ق ي ق ة تخفى في دياجها ه ا عالم المحتى في حيلة ي ل ت ق ن أ م اما الحقيقة تخفى في دياجها في تخفى أ ا ل ح ق ي ق ة تخفى في دياجها عزاؤنا أ ن فجر الحق منبلج و ن ل أ م ة كان ب غ ي الظلم ينهيها عزاؤنا الحق أن فجر الحق ب لابد ج لأمة ك د ب غ ي ينهيها الظلم ا ل من ع و د ة لله ص ا د ق ة ورايه ة الحق الدنيا ل في ي ن س ع الحق ا صادقة وراية ا ب د عودة من لله ل في الدنيا سنعليها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 و أ م ة الحق تشكو من م آ س ي ه ا و د و ل ة الكفر والطغيان فيه بدل ا وامه أ م ة ل ح ق تشكو ن م آ س ي الحق وأمة ا تشكو من م آ س ي ه ا